يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا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 فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين،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 ولا نساء من نساء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 تواب الرحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير